بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزتل مزا <تصفيق> الذي جمع مالا وعددا <تصفيق> يحسب ان ما له اخلدا كلا لينبذن في الحطما وما ادراك ما الحطما نار الله موقدة 119. التي تطلع على الأفئدة 110. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة